وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن اسم كريم من اسماء الله الحسنى وهو اسمه سبحانه وتعالى السلام اسم الله تعالى السلام ورد هذا الاسم في سورة الحشق في قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن فورد فيه هذا الاسم الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى السلام وورد هذا الاسم أيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث منها ما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغه التشهد فكانوا اذا قعدوا في الصلاه يقولون السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام قال إن الله هو السلام ثم إيه علمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد قال يعني فقولوا التحيات لله الصلوات والطيبات إلى آخر جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صرف من صلاته إذا صرف من صلاته بعد السلام بعد التسليمتين من الصلاة استغفر ثلاثا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اذا صرف من صلاته وأكثر شراح الحديث يقولون المقصود يعني عند الانصراف من الصلاة المفروضة الصلوات الخمس وبعضهم يقول يعني ياخذ بعموم يعني لفظ الحديث أن صلاة النصات يقول لا حرج يعني أن يدعى بهذا الدعاء أيضا بعد أي أي صلاة إذا سلم منها يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لكن يتأكد يعني بعد الصلوات الخمس وجاء في حديث أبي رايلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السلام اسم من اسماء الله تعالى فافشوه بينكم ان السلام اسم من اسماء الله تعالى فافشوه بينكم اذن تحيه المسلمين السلام هذه التحيه فيها اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسمه تعالى السلام ان السلام اسم من اسماء الله تعالى فافشوه بينكم لذلك يعني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يذكر الله على طهاره يعني عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه يعني سواء طاهرا من الحدثين ام لا يذكر الله في كل وقت لكن يعني كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم اذا استطاع ان يتطهر قبل ان يذكر الله تعالى يفعل ذلك مرة سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالجدار فتيمم به ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالجدار فتيمم به. يعني ضربه وبعدين ينفض التراب ويمسح الكفين والوجه ثم قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهاره طبعين ذكر الله وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا معناه الايه السلام هنا إيه؟ اسم من أسماء الله وأن قول المسلم السلام عليكم وقوله عليكم السلام أن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى واسم من أسماء الله وهنا في تفسير يعني السلام عليكم عندما يقول المسلم السلام عليكم على اعتبار أن السلام هنا اسم من أسماء الله تعالى فالسلام علينا يعني السلام سبحانه وتعالى هو فوقنا بنصره وتأييده ورحمته يعني عندنا معية النصر والتأييد والتوفيق وكذا كأنك يعني تدعو لأخيك المسلم بأن يكون الله سبحانه وتعالى معه يعني يرحمه وينصره ويؤيده سبحانه وتعالى فهذا من معاني هذه التحية والمعنى الآخر هو السلام بمعنى السلم يعني كأنك تؤمنه من تسلم عليه تقول السلام عليك يعني أنت إيه سالم من أزاي يعني كأنك تعاهده أن يسلم من أزاك ولا يصل إليه منك إلا كل خير كذلك جاء في الحديث أيضا في الحديث الصحيح يعني أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني جاءها تسليم من الله سبحانه وتعالى سلم الله تعالى عليها عن طريق جبريل عليه السلام جاء جبريل عليه السلام هذا من مناقد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ورضاعنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إن الله تعالى يعني يقرأ خديجة السلام ويقول بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب القصب هنا نقصد به اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب ليس فيه صخب يعني ضوضاء ولا كذا وليس فيه نصب يعني ارتفاع صوت فجاء جبريل عليه السلام يعني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يسلم على خديجة ويبشرها بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها فقالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قالت إيه إن الله هو السلام ومنه السلام قالوا هذا إيه يعني, يعني من يعني بصيرتها رضي الله عنها وأرضاها يعني أخذ منها يعني ومن اقرار النبي صلى الله عليه وسلم كيفية رد السلام على الله سبحانه وتعالى نحن عندما نسلم على شخص نقول عليك السلام لكن في رد السلام يعني اجابه السلام من الله سبحانه وتعالى قالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام قالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام ففي ايضا إيه؟ ان الواسطة يعني الذي بلغك تسليمه غيرك فانت إيه؟ يعني تسلم عليه وتسلم على من ارسله بالسلام لكن هنا كيفية التسليم على الله سبحانه وتعالى إن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى طيب كلمة السلام في اللغة السلام في اللغة يعني هي مأخوذة من سلم يسلم سلاما وتسليما والسلام هو الأمان والاطمئنان السلام يأتي بمعنى الأمان والاطمئنان والبراءة من كل يعني آفة ظاهرة وباطن، البراءة يعني أو السلامة من كل عيب ظاهر وباطن، وكذلك من معاني السلام في اللغة أيضا الخلاص والنجاة، الخلاص والنجاة إذا السلام يأتي معنى الأمان والطمأنينة والخلاص والنجاة السلامة يعني البراءة من كل عيب ومن كل آفة. ولهذا سميت الجنه دار السلام الجنه من أسمائها إيه؟ دار السلام قال الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون هذه الايه قراناها اليوم في سوره الانعام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهنا في هذه الايه يعني فسرت بتفسيرين ايضا فسرت لهم دار السلام قالوا دار الله يعني الجنة فسرت أيضا هنا بأن السلام في هذه الآية هو ايه يعني علم على ذات الله سبحانه وتعالى المراد به السلام الذي هو اسم الله فالجنة ايه هي دار الله يعني مثل ما يقال بيت الله يعني بيت الله والكعبة والمساجد كلها ايه هي بيوت الله سبحانه وتعالى فاضافه المخلوق إلى الله تعالى إضافة إيه؟ تشريف وتكريم فهنا قالوا أضيفت الجنة إلى الله تعالى الجنة هي دار السلام يعني هي دار الله تعالى ولأنه أيضا وصفت الجنة بأنها دار الله تعالى في أحاديث يعني يقول الله تعالى في الحديث القدسي يقول لأهل الجنة قال رضايا أحل داري أحل داري يعني أسكنكم داري فالله تعالى قال عن الجنة داري فالجنة هي دار الله فهذا تفسير إيه لهم دار السلام يعني لهم دار الله سبحانه وتعالى السلام هنا اسمه من اسماء الله تعالى والتفسير الاخر ما دار السلام يعني دار السلامة الدائمة السلام هنا بمعنى, السلام بمعنى اللغوي للسلام يعني السلامة الدائمة التي لا تنقطع سلامة من الموت وسلامة من المرض وسلامة من الخوف وسلامة سلامة من كل يعني ما يخشى وما يخاف يعني في الدنيا فالجنة هي دار الامان ودار الطمأنينة ودار الخلاص ودار النجاة من كل مكروه وجعل الله سبحانه وتعالى تحية المسلمين في الدنيا وفي الآخرة السلام جعل الله تعالى تحية المسلمين في الدنيا والآخرة السلام وعلم الله سبحانه وتعالى وألهم الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام هذه التحية السلام لتكون تحية له ولزريته من بعده جاء في حديث في حديث أبي غيرت رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية, ذريتك أو فهي تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فصارت ايه يعني هذه تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة أيضا في الآخرة يعني تحية المؤمنين السلام قالت على تحياتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام طيب معنى يعني الآنتي إلى المعاني المستفادة من اسم الله سبحانه وتعالى السلام ما المقصود بهذا الاسم يعني وما هي الصفات التي يدل عليها هذا الاسم يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى ماذا يدل عليه من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله يدل هذا الاسم الكريم على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سلم في ذاته وصفاته وأفعاله فذات الله سبحانه وتعالى سلمت من يعني من كل عيب ومن كل نقص وصفات الله سبحانه وتعالى سلمت أيضا من كل عيب ومن كل نقص وأفعال الله سبحانه وتعالى أيضا إيه سالمة من كل عيب ومن كل نقص سبحانه وتعالى وسنوضح هذا المعنى ان شاء الله ننقل يعني بعض كلام الأبن القيم رحمه الله في توضيح إيه هذا المعنى بإذن الله يعني كلام الأبن القيم رحمه الله يعني ما خلاصته يقول يعني معنى هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى يعني من كل عيب ونقص من كل وجه وهو احق سبحانه وتعالى بهذا الاسم من كل مسمى يعني قل أي انسان سلم فسلامة المخلوق سلامة يعني نسبية تليق بضعفه وفاقته أما سلامة الله سبحانه وتعالى فهي السلامة التامة المطلقة من كل عيب ونقص من كل وجه من الوجوه ف هو سبحانه وتعالى سلم من الصاحبة والولد سبحانه وتعالى وسلم من النظير والكفء والمماثل. ثم إذا جئنا إلى صفات الله سبحانه وتعالى إلى صفات الله تعالى نجد أن حياة الله سبحانه وتعالى سلام من الموت ومن السنة ومن النوم وقدرة الله تعالى سلام من التعب وسلام من اللغوب علم الله تعالى سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر أو تفكر فعلم الله تعالى سلام من إيه؟ من هذه الآفات التي تعرض لعلم البشر وغنى الله تعالى سلام من الحاجة إلى غيره وملك الله تعالى سلام من منازع فيه ومشارك فيه وألوهية الله تعالى سلام من مشارك له فيها سبحانه وتعالى حلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن يكون عن حاجة أو زل أو مصانعة كما يكون من غيره يعني المخلوق إذا عفا عن آخر أو يعني تجاوز عنه أو حلم عنه فالمخلوق قد يفعل ذلك إيه؟ بدافع يعني المصانعة أو الحاجة إليه أو كذا لكن الله سبحانه وتعالى سلم حلمه وعفوه عن مصانعة أو حاجة كذلك يقول يعني عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة بل هو محض حكمته وعدله ووضع الأشياء في مواضعها الله سبحانه وتعالى إذا عذب أحدا أو انتقم منه سبحانه وتعالى فليس كما يفعل المخلوق أنه قد يعاقب تشفيا أو انتقاما أو غلظة أو قسوة لانعدام رحمة في قلبه لكن الله سبحانه وتعالى إذا عذب من شاء أن يعذبه أو عاقبه سبحانه وتعالى فليس ذلك ظلما ولا تشفيا ولا قسوة بل هو من حكمته سبحانه وتعالى فهو عز وجل سلم عن كل نقص يعني إلى آخر كلامه وهذا المعنى لو تلاحظون فيه شبه من معنى من آخر من الأسماء التي سبق أن شرحناها ما هو اسم القدوس أحسنته فلذلك يعني من العلماء من فسر اسم الله تعالى السلام قال السلام هو القدوس قال السلام هو القدوس لكن في الحقيقه يعني كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى يفيد يعني هناك طبعا بعض المعاني التي تكون مشتركه بين الأسماء يعني تستفاد من أكثر من اسم ويختص كل اسم ببعض المعاني التي لا توجد يعني في الأسماء الاخرى فهنا ايضا من معاني اسم الله سبحانه وتعالى السلام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعو إلى سبل السلام أن الله تعالى يعني هو السلام هو الذي يسلم عباده يعني هو السلام في نفسه سبحانه وتعالى وهو يسلم غيره فهو سبحانه وتعالى يسلم عباده فيدعوهم إلى سبل السلام قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام يعني الطرق التي توصلهم إلى السلام يعني توصلهم إلى الأمان وإلى النجاح وإلى الخلاص وهي طريق الإسلام وهو سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام بارض في الآية الأخرى وما ايه والله يدعو إلى دار السلام يعني يدعو إلى الجنة فهو سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة فهو الداعي إليها سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم يعني كل سلامة منشأها من الله سبحانه وتعالى هذا أيضا معاني اسم السلام أن كل سلامة في هذا الكون منشأها من الله تعالى وتمامها على الله سبحانه وتعالى عليه يعني هو سبحانه وتعالى تكفل بإتمام هذه السلامة. في الآخرة يتمها الله تعالى للمؤمنين ويجعل السلام كله في دار السلام ونسبة السلام إلى الله سبحانه وتعالى ومن معاني السلام أيضا أنه سبحانه وتعالى هو الذي سلم الخلق من ظلمه سبحانه وتعالى من الضوء يعني فلا ينسب إليه ظلم ووجه من, من الوجود فهو أعدل العادلين سبحانه وتعالى ومن معانيه أيضا أن الله تعالى هو المسلم على عباده ان الله تعالى هو المسلم على عباده سبحانه وتعالى وكذلك ايضا من معانيه أن الله تعالى هو الذي سلم هذا الكون فاتقن صنعه الله تعالى سلم هذا الكون يعني من الافات وابدع صنعه واتقن سبحانه وتعالى صنع المخلوقات صنع الله الذي اتقن كل شيء فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الكون وما فيه من المخلوقات يعني مصنوعا على أكمل وجه كما ذكرنا جعل الله سبحانه وتعالى تحية المؤمنين السلام ومن المواضع التي ورد فيها السلام في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل عن يحيى عليه السلام النبي الكريم يحيى عليه السلام قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فيقول الصفيان بن عيينة رحمه الله قال أوحش ما تكون الخلق ثلاثة مواطن يعني ثلاثة مواطن الخلق يكون فيها يعني أوحش ما يكون يكون مستوحشين يعني خائفين وجلين يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه يعني الطفل يخرج من رحم أمه وهو لا يدري أنه يخرج إلى ساعة لكن هو ايه يعني اعتاد شيئا وألف يعني حياة معينة فيبكي وكذا يعني كأنه منتقل مع أنه منتقل إلى ما هو أوسى ويوم يموت برضو فإيه يكون مستوحشا مع أنه منتقل إلى ما هو أوسى لأن أيضا هذا الجسد كأنه سجن يعني الروح محبوسة في هذا السجن مثلما كان الإنسان في راح أمه محبوس يعني في مكان ضيق وخرج إلى ما هو أوسع يعني استوحش من ذلك ثم يوم يموت أيضا إيه تنطلق روحه من السجن الذي كانت فيه مسجونة في هذا الجسد فتنطلق يعني ويكون لها يعني أرواح المؤمنين مستقرها في الجنة ويكون لها صلة بأجسادهم في قبورهم بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى ويتنعم المؤمنون فترة البرزخ فهم ينتقلون في الحقيقة من ضيق إلى سعة ومع ذلك يستوحشون في هذا اليوم ويوم يبعث الإنسان من قبره فيرى نفسه في محشر عظيم وهذا ايضا انتقال من حياة البرزخ إلى الحياة الآخرة هذا ايضا انتقال إلى يعني الساعة التامة وإلى أكمل أنواع الحياة ان الله تعالى خلق الانسان ايه جعله اطوارا وهذا الطور الاخير طور يعني الحياة الاخره هذا اكمل هذه الاطوار ومع ذلك عند الانتقال من طور الى طور يستوحش الانسان قال سفيان ابن عيينة رحمه الله فاكرم الله فيها يحيا فخصه بالسلام فقال يعني خصه الله تعالى بان ايه يعني أخبر عنه طبعا غيره من المؤمنين الله تعالى يسلم المؤمنين لكن يحيى عليه السلام اختص الله اختص الله تعالى بأن ذكره بهذا وشرفه قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيث قلنا السلام هو تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة الملائكة يدخلون على المؤمنين الجنة من كل باب كما قال سبحانه وتعالى يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وإذا سلم المسلم على المسلم فقال السلام عليكم فهو إيه؟ يعلمه بالسلامة من ناحيته ويؤمنه من شره وغائلته كأنه يقول له أنا سلم لك غير حرب وولي لك غير عدو فهذا من معاني التسليم أنك يعني تؤمن إيه اخاك ومن شرف هذا الاسم يعني أن الله تعالى اشتق منه اسم هذا الدين العظيم الذي هو دينه الإسلام فهو مأخوذ من نفس المادة اللي هي سليمة يعني طبعا الإسلام مأخوذ من أسلم وأسلم مأخوذ من سليمة يعني أصله قبل الزيادات فسمى الله تعالى دينه العظيم الخاتم دين الإسلام لأنه هو دينه الخلاص ودين النجاة هو أصل الإسلام بمعنى الانقياد لله سبحانه وتعالى أسلم بمعنى قادة وهذا يؤدي بالمؤمن إلى السلام أو إلى السلامة من كل آفة ويؤدي به إلى الخلاص والنجاة والطمأنينة قال تعالى وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام نأتي إلى حظ العبد من هذا الاسم يعني ما الذي على العبد أن يفعله حتى يعني يؤدي حق هذا الاسم من الأسماء الله سبحانه وتعالى طبعا كل الأسماء يعني ندعو الله سبحانه وتعالى بها ونستعملها في الدعاء ونؤمن بها ونثبتها يعني بالإضافة إلى ذلك فإن إيه من حظ العبد من اسم الله تعالى أن تعلم أن الله تعالى هو السلام أن تؤمن أن الله تعالى هو الذي كمل سبحانه وتعالى كملت صفاته وأفعاله وسلمت من كل آفة ومن كل نقص وأن تعلم أن دين الله تعالى هو الإسلام وأن العبد عليه أن يكون مسلما وأن تتحلى أن يتحل يتحلى المؤمن يعني بأن يكون مسلما وبأن يسلم الناس من, من أذاء ومن أن يصل إليهم يعني سوء عن طريقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأن يفشي المسلم السلام يعني هذا أهم يعني يتعلق يعني بهذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا صنّي تفضل يا أخي تفضل فيك فيك فيك فيك. الله يبارك فيك فيكم فيك. فيك فيك فيك فيك نعم هل السلام مصدره في الحقيقة يعني فطينون وكده اسم مصدر يعني مش مصدر هو المصدر يسلم تسليما المصدر تسليم والسلام اسمه المصدر يعني, يعني معنى المصدر يعني المصدر بس هو نعم, نعم سبحان بكر رضي الله عنه الله يعني طيب هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد الحمد لله رب العالمين